وإذا الكواكب انتسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باسرت عليمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن وإذا البحار كجرت وإذا القبور بسرت علمت نفس ما قدمت وأفرت الله أكبر يا قل النس انا ما وركب الرب الكريم الذي خلقك فسو اكفعد لك الذي خلقك فسوّاك فقدرك فهدىك <العيد> كفى و كف العد لك كفين شاء او كبت على حضره النجم يا حكيم يا صاحب الصنعه يا الله يا حاج يا بيك الكريم الله, الله. <الذي> خلقك فسوىك فعدلك يا <الك> ما quan رك في رب بك الكني من الذي قالك بسوك بعد في اي صورت ما شاء الله الله صل على كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان لا برار لنائم ان لا برار لنائم او ان الفجار لفي جحيم يسلكن يوم الدين يا Yəmə la təmlik nəfsun ləfsin şəyəyə Wəlamu yəmə يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَلَمْ يُؤْذَن لَّهُمْ إِلَّا الله لا تملكوا نفس سر لنفس شيء او